yang yang berbuat perbuatan yang baik, dan mengucapkan selamat kepada orang yang berbuat perbuatan yang baik. Dia mengucapkan selamat Allah ke neutri Ma lh filtri Insya Allah Mal hadi MalHA Babat Tabur Tan før Kim Naf와 Han Min Yabil No genau K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 وَإِذْ تَعَزَّلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُولي إِلَى الْكَهْفِ يَشْرُ لَكُمْ يَشْرُ لَكُمْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَتَهُ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة, إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 ان ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحادا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء والعشاء يريدون وجهها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل قلبه عاذ ذكرنا واتبعه واه وكان أمره فروطا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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار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 نعمة ثواب وحسنات مرتفقة، والضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناق وحاففناهما وحاففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. أكلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لا أنا أكثر منك ما لو وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.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 ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي Tiada yang lebih baik dari jantik, dan dia akan menghantar kepadanya seorang suami dari langit, sehingga ia menjadi tempat tinggal وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أفق فيها على ما أفق فيها وهي خاوية على عروشها.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 فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتديرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عيد ربك ثواب وخير أملاء ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا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 وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم أتِيهم سُنَّةُ الأَوَّلينَ أو يَتِيهم العذابُ قُبُولاً وما نُرْسِلُ الْمُرْسَلينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُؤْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوهُ بِهِ الْحَقَّ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 أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا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 قَنْ طَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَا خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكانا بواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 فَهَلْ تَجْعَلُ لَنَا خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَجْمًا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عم ذكريه وكانوا لا يستطيعون سماع، فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا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 قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا